ثلاثة عشر استمع إلى مقطع من قصة علي بابا واللصوص الأربعين ثم قرأها واكتبها في دفترك يوم من الأيام كان علي بابا في الغابة وسمع صوت الخيول ورأى أربعين فارساً يقتربون فاختبأ فوراً ووقفوا أمام سخرة كبيرة وصاح قائدهم افتح يا سمسم ظهر فجأة في الكهف باب كبير ودخلوا إلى الكهف وانغلق الباب خلفهم واندهش علي بابا وبعد فترة قصيرة فتح الباب مرة أخرى غادر الرجال الكهف واقترب علي بابا من الصخرة وكرر الكلمات افتح يا سمسم وانفتح الباب فدخل الكهف وصاح يا إلهي.